بسم الله الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس وزغت واذا الموعودة سئلت بين قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحبرت، فلا قسم بالخنس الجوار الكنّس، والليل إذا عسّس